أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِنْ خَرَى تلك آيات الكتاب وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يَفْصِلُ الْآيَاتِ عَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ يُضِلُّ كَثِيرُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ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 يَمْكَعُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْجِنِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَحِدُونَ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجْبُ قَوْمٍ أَيْدَاثٌ لَذَا قَوْمُهُ أَيْدَاثٌ مَا فَرَادَ جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب فيها قادرين لاجكَ بِلََ أَ قَضلَ بِبحَثلَة وَقَد قَالَقلَ قَضلهِنه المَثم وَإِن إ رَمَكَلَ جلَ مَوْض وَكِدا لعَلَعَو مِهِمه وَإِن إِا رَض وَيَقُولُ الَّذِينَ كفروا, كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِقَدَرٍ عَظِيمٍ حَالِمٌ غَنِيٌّ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ مُجْتَامِعٌ سَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ أَذْهَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَلَى رَأْيَهُ وَمَنْ هُوَ مُصْطَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِحٌ له معقبات من بين يديه ومن قلبه يحفظونه من أمر الله إن, إن الله لا يغير ما بطلب حتى يغير ما بأنفسه وإذا آد الله بطلب منه ومن فلا مرد له وما له من ظنه من والي هو الذي يريفه البرق قوفا وطمعا وينشق ستحاب الثقال ويثبت الوعد بحمده والملائكة من ويغفر الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة حق والذين يدعون من رجونه لا يحجزون له بشيء إلا أن إِنَّا كَبَّأْنَا كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ الْوِقَاوَ وَمَا هُوَ بِذَالِهِ وَمَا دَعَا مِنْ كَافِرٍ لَّكِنَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وإذا فاض قل الله السماوات والارض لله قل افتقدتم من ظلمه او بيا لا ان يكون لانفاتهم لا يملك لانفاتهم نفعا ولا ضرا هل يستوي الأعلى والبطير أم هل تلد وضمن ما هو النور أم جعل لله فركاء خلقك خلقني فتشابه الخلق عليهم كن الله خالقكم بشيء وهو الواحد القطبار أنزل من السماء أن فتالت موذية بقدرها فاحتمل السير زبدا راضيا ومما توقفون عليه في النار بغاء حمية أو مداعي من زبدا مفل كذلك يضرب الله حق الباطل فامد الذف فذهب دفعا وامم ما ما ينفع لمن لا ذا يذذ في الارض كذلك يضرب الله الاذان للذين استجابوا لربه من حسنا والذين لم يفتديه لوله لو أدن له لهما في الأرض جميعا ومثله معنا لابتدوا به أولئك له رسول الحساب ومأواه جمجا ومأوى وجهنم وغيرت البلاد أفمن من يعلم أنه ما قنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعلى إنما يتذكر إظهر الألباب الذين يكون بعض الله ولا يرقضون والذين يطلوا لما أمروا به أن ينطلوا ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويطاقون سوء الحساب والذين طلوا بفغاء وجم ربهم وأطاموا الصلاة وأنفقوا مما رجقناه وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن نُّؤَخِّرَ وأزواجهم وذرياتهم والملاكة يذكرون عليهم من كل ما سلام عليهم لما صبرهم فنعمعوا بذدار والذين ينقضون عز الله منهم من بعد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ونزدون في الأرض أولئك ولهم لرسوء دار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقضر وفرحوا وفرحو بالحياة في الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاح ويقول الذين كفروا لا أنزل علي آية من ربك, ربك قل إن, ربك إن الله أجل من ربك يشاء ويخبر إليه من الذين آمنوا وتطمئوا من قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئوا قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحاتهم بالهم وحسن مآه كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبيبها أمم وعليه لتدعو عليه من الذي اوحيناه اليك وهو يكفر ذا الرحمن قل هو ربي لا اله الا هو توكلت والي مدام وله امن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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بلاء صاعقه عذاب قريبا من الذادهم او تعذل قريبا من الذادهم حتى يحكم وعيد الله ان الله لا يبدل من وَلَقَدْ سُبِئ ذِئَابٌ مِنْ قَبْلِكَ فَأَليسَ لِلَّذينَ كَفَروا مُنْتَهً ما أَقْصَرْتُمْ ثُمَّ أَقْصَرُهُ فكيفَ كَانَ الْعِقْرَابُ أَثَمَّ الرَّوْضَ إِن عَلَى نَفْسٍ مِنْ ذنبٍ إِلاَّ أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أغنى بظاهر من القرطون بل سنين للذين كفروا مكروم وصدقوا عن التبيل ومن يبهن الله فما لهم من هادين لهم عذاب غير في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق وما له من الله من واقع مثل الجنة التي وعد المتقون تجريه من تحتها الأنهار أكل هذا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَلَا يُؤْمَرُونَ إِلَّا أَن يَقُولُوا مَا لَا يَفْعَلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إليه أبعو وإليه مآة وكذلك أنزلناه طفل العربيا ولئن اتبعت أهواءه بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولقد أرسلنا مسلاً من قبلك واجعلنا له أزواجاً ودوياً وما كان لرسول أن يأتي بآية الإذنى بإذن الله بكل أجل انكتاب يمحب الله ما يشاء وإثبت وعين كِتَابًا وَإِنْ إِمَّا لِلْيَمِينِ يَنْكَبُ عَبْدٌ الَّذِينَ عِذْبُ مِنْهُ أَوْذَةٌ وَكَفَيْنَا يَنْكَبُ فَيَا إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَذَابَ الْقِتَابِ أَوَلَمْ, أولم يروا أن ما والله يحكم لا معقب لحكمه وهو الذي يحسب وقد مكر الذين مكروا من قبل لمن فضل الله المكر جميعا يعلم ما تكتب كل نفس فيعلم الكافر بما ادخر ويقول الذي لك فقول قل كفاء الله شهيدا بيني وبينك قل كفاء الله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب